119. إنك لعلى خلق عظيم 110. فستبصر ويبصرون 111. بأيكم المفتون 112. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين فلا تطع وَدُّوا لَوْ تُرْهِنُ فَيُدْهِنُونَ وَلا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَّهِينٍ هَمَزًّا مَّشَّاءً بِنَمِيمٍ مَّنَّعَ عَنِ الْخَيْرِ مُعْتَدٍ أَثِيمٍ أُتُلٍّ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ أَمْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِ آيَاتُنَا قَالَ أَسَاطِيرُ الْأَوَّلِينَ سَنَسِمُهُ عَلَى الْخُرْطُومِ إِنْ بَلَوْنَاهُ كَمَا بَلَوْنَا 119. وقعاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين 110. ولا يستثنون 111. فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون 112. فأصبحت فتنادوا مصبحين أن على حرفكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين فَلَمَّا رَأَوْهَا قَالُوا إِنَّا لضَالُّون بل نَحْنُ مَحْرُومُونَ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلاَ تُسَبِّحُونَ قَالُوا سُبْحَانَ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا ظَالِمِينَ فَأَقُبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَلَاوَمُونَ قَالُوا يَا وَيْلَنَا إِنَّا كُنَّا طَاغِينَ اَسْأَلُ رَبَّنَا أَنْ يَبْدِلَنَا خَيْرًا مِنْ هَٰذَا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا رَاغِبُونَ كَذَٰلِكَ الْعَذَابُ وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ لَوْ كَانُوا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 119. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة إن لكم لما تحكمون 110. سلهم أيهم بذلك زعيم 111. أم لهم شركاء فليأتون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 وَقَالَ كَانُوا يُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ وَهُمْ سَالِمُونَ فَدَاوُني وَمَن يُكَذِّبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ وَأُمِّلَ لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ